كسرين على موقع دي جي كيم <تصفيق> بسم الكرفات مش هيخلص امتى نخلص من الكرفين موفدت بقى السهراء يا اخوانا كفايا كرفي بسكتين برشامك و جبكو معايا مش هتخلص على شاي بلي اسمارين اللي اطلو فيكو عدرحوة تخلص على قطع الخدين يو عد تحسبني غلوبة لسحب وشك بسطوبة وتاخد في Had to kill a nabi, agibu. Nabi got some mad soure. Had toxriya, shi. I'm haq iba jibulah, or had اكره على سكه من ست الوحش يا وعش لما سيف شكوش ما حبه كرفان على قد الايد يا لخالد عيد هكرني بمين الكسه اللي تعوجها هفتح مط وتشكشفتها اعضاء جسمي مبنجه ما بحسش اي شعور الخصه برد 10 بعمل قرصم كالحشره اخبر غرقت النشره مطلوب من اي نص في الشارع خفوا يندبوا على الفس يكتبوا عايزين أبطال راحت خصمه في ملعبه وشتمته وفخد عله تقال انت لا في لما تجيبش ريال انا بلاش تكريت على الحال علشان على ده شغل عيان انا نظري واحد على ستة ما بشوفش ماشي بروج جدا خصمي مقطع في ولا سمت حرفي على سقط من اخويا وشقي وحقك حق وخفك هاري ده من اجلك بتعارف وانت سالك خط اجاري الشكل اللي تبين لك وتكد لك ان ما تصح بكره الايام تثبت لك ان الخرف زمان ده شاع انا عارف اني محولكم بصراحة يا اسطى ده انا حطيت نفسي مكانكم ما لقيتش امسح عليك ده انا لو منه كوطالها ده يدوب جايبه الكبتارها انا بيش شارة بشغلها ياسبك سنتو مع البايد انتو بلدنا الطب احنا لدي الحب بناخد خلصين لو خالصا تفيفش اكوش يديك خرطوش تسقط يا عبين البك بص خلي عيد عامل تحديد لكو يا هلاهين مطلقوا يا زميلي عالا تبكت جيروا عالا موت يا